اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم اللهم طلبنا للجنة بطيء وهربنا من النار ضعيف اللهم اجعلنا عندك هدى ترده إلينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ كَرِيمٍ قَدْ صَعِدَ إِلَيْكَ بِعَمَلٍ طَيِّبٍ